هذا مما لا نستطيع ذكره للأسد لأنه قد أمن الجمل وتعل له من ذمته عهدا قال الغراب أنا أكفيكم عمر الأسد ثم انطلق فدخل عليه فقال له الأسد هل أصبت شيئا؟ قال الغراب إنما يصيب من يسعى ويبصر ونخل لا سعي لنا ولا بطر مما بنا من الجوع ولكن قد وثقنا لرأم ودتمعنا عليه إن واثقنا الملك فنخل له مجيبون قال الأسد وماذاك؟ قال الغاب هذا عمل آتيل العشب المتمرغ بين من غير منفعة لنا من ولا رد عائدة ولا عمل يوقِد مصلحة. فلما سمع الأسد ذلك غضب وقال: ما أخطأ رأيك وما أعدد مقالة أبعدت عن الوفاء والرحمة وما كنت حقيقا أن تبتري علي بهذه المقالة وتستقبلني بهذا الثواب؟ معنا عليك أني قد أمنت الزمل وتعلت له من ذمتي أولا يبلغك ألاه لم يتصدق متصدق بالصدقة هي أعظم أجرا لمن آمن نفسا خائفة وحقن دما مهذورا وقد آمنته ولفت بغاتر قال الغراب إني لأعرف ما يقول الملك ولكن النفس الواحدة يفتدى بها أهل البيت وأهل البيت تفتدى بهم القبيلة والقبيل يفتدى بها أهل النصر وأهل النصر فداء الملك وقد نزلت الملك الحاد وأنا أجعل له من ذمته مخرجا على أن يتكلف الملك ذلك ولا يليغ بنفسه ولا يأمر به أحدا ولكننا نحتال جفيلة لنا وله فيها إصلاح ورفع فتكت الأسد عن جواب الغراب عن هذا الخطأ فهم عرف الغراب إقرار الأسد أتى صاحبي فقال لهما الكلام الأسد في أكله الجمل على أن نجتمع نحن والجمل عند الأسد فنذكر ما أصابه ونتوجع له اهتماما منا بأمره حرفا على صباحه ويعرض كل واحد منا نفسه عليه ليأكله فيرد الآخران عليه ويسفهان رأيه ويبينان الضرر في أكله فإذا فعلنا ذلك سلنا كلنا ورضي الأسد عنا ففعل ذلك وتقدموا إلى الأسد فقال الوراب قد احتجت أيها الملك إلى ما يقويك ونحن أحق أن هذا أنفسنا لك فإنا بك نعيش فإذا هلكت فليت لأحد منا بقاء بعدك ولا لنا في الحياة من خيرة سير فليأكل الملك فقط بذلك نفسا فأجابه الذئب وابن آوان أنسكت فلا خير للملك في أكلك وليس فيك شبع قال ابن هاوى لكن أنا أشبع الملك فليأكلني فقد رضيت بذلك وطبت عنه نفسا فرد عليه الذب والغراب بقولهما إنك لقدر أنا ذب إنه لست كذلك فليأكلني الملك ففاكتمحت بذلك وطبت عنه نفسا فاعترضه الغراب وابن هاوى وقال: قد قمت الأطباء من أرد قتل نفسه فالجأ كل لحم ذب فظن الجمل أنه إذا عرض نفسه على الأكل إلتمس له عذرا، كما تمس بعضهم لبعض للأعذار، فيسلم ويرضي أسد عن وينجو من النهر. فقال: لكن أنا السيف للملك، الشبع الوريد ولحم طيب هني وبطني نظيف، كل يكل الملك ويتيم أصحابه وخدمه، فقد رضيت بذلك. وطعبت نفسي عن وسمحت به فقال الذئب وابن آوى والغراب لقد صدق الجمل وأكرم وقال ما عرف ثم إنهم وسبوا عليه فمزقوا وإنما درت لك هذا المثل لتعلم أنه إن كان أصحاب الأسد قد اجتمعوا على هلاكي فإني لست أقدر أن أمتمع منهم ولا أحترق وإن كان رأي الأسد لي على غير ما هم عليه من الرأي فيه فإن ذلك لا ينفعني ولا يوني عني شيئا وقد يقال خير الصلاطين من عدل في الناس ولو من الأسد لم يكن في نفسه هي إلا الخير والرحمة لغيرته كثرة الأقاويل فإنها إذا كثرت لن تلبث دون أن تذهب الرقة والرأس أنا تر أن الماء ليس كالقول وأنا الحجر أشد من الإلسان فالناء إذا دام انشداره على الحجر لم يلبث حتى يسكبه ويؤثر فيه وكذلك القول في الإنسان قال بنا فماذا تريد أن تصنع الآن؟ على شكربة ما أرى إلا الاجتهاد والمجاهدة بالقتال فإنه ليس للمصور في خلاطه ولا للمتصدق في صداقته ولا للورع في ورعه من الأجر ما للمجاهد عن نفسه إذا كانت مجاهدته على الحق لا ينبغي لأحد أن يخافر بنفسه وهو يستطيع غير ذلك ولكن بالرأي جاعل من القتال آفر الحيا وبالئ قبل ذلك بما من الرفق وتمحل وقد قيل لا تحقرن العدو الضعيف المهين ولا سيجم إذا كان ذا حيلة ويقدر على الأعوان فكيف بالأسد على جرأته وشدده فإن من حقر عدوه لضعفه أصابه معصاب وكيل البحر من الطيطاوة قال شكربة وكيف كان ذلك. قال ضمنه زعموا أن طائرا من طيور البحر يقال له الطيطاوة كان وطنه على ساحل البحر ومعه زودة لا فلما داء تفر تفريخهما قالت الأنثى للذكر حرث مثلا مكانا حريدا أي حطينا يتبخ فيه فإني أخشى من وكيل البحر إلى مدى الماء أن يذهب بفراخنا فقال لها أفرخي في مكانك فإنه مواسق لنا والماء والزهر منا قريب قالت له: يخافل ليحسن نظرك، فإني أخاف وكيل البحر أن يذهب بفراخنا فقال لها أفرخي مكانك فإنه لا يفعل ذلك فقالته لا أحدك عن نتك أما تذكر وعيده وتهديده إياك ألا تعرف نفسك وقدرت فأبى أن يطيع فلم أشرت عليه ولم يسمع قولها قالت إن من لم يسمع قول ماصح يصيبه ما أطابت سلحفا حين لم تسمع أولى البططين قال الذكر وكيف كان ذلك؟ قالت الأنفاء دعم أن غدير كان عنده عشب وكان فيه بططان وكان في الغديد سلحفا بينها وبين البططين مودة وصداقة فاتفق أنغيظ ذلك الماء فجاءت البطتان لوذاع السلحة وقالت السلام عليك كإننا ذاهبتان عن هذا المكان لأجل نقصان الماء عن؟ فقالت إنما يريد نقصان الماء على مثلي فإني كأني سفينة لا أقدر على العيش إلا بالماء فأما أنتما ستقدران على العيش حيث كنتما فاذهبا بي معكما قالت لها نعم قالت كيف تسدلوا الى حملك قالك نأخذ بطرف يرود وتقبضين بفيك على وسط ونطير بك في الجو وإياك إذا سمعت الناس يتكلمون عن تنطقي ثم أخذتها فطارفا بها في الجو فقال الناس عجب سلحتات بين بطتين واتعملتها فلما سمع ذلك قالت فقع الله أعينكم أيها الناس فلما فتحتها بالنطق وقعت على الأرض فماتت قال الذكر قد سمعت مقالاتك فلا تخافي وكيل البحر فلما مد الماء ذهب بفراقهما فقالت الأنثى قد عرفت في بدء الأمر أن هذا كائن قال الذكر توف أن منه ثم رضى إلى جماعة الطيب فقال الأنثى إن كنا أخواتي وثقاتي فعنني كنا ماذا تريد أن نفع قال تجتمعنا وتذهبنا معي إلى سائر الطير فنشكو إليه إنما لقيت من وكيل البحر ونقول لهن إن كنا طير مثلنا فأعننا فقالت له جماعة الطير إن العنقاع هي سيدتنا وملكتنا فذهبنا إليها حتى نصيح بها فتظهر لنا فنشكو إليها ما نالت من وكيل البحر ونسألها أن تنتقم لنا منه بقوة ملكها ثم إنهم ذهبنا إليها مع الطيّفوا فاستلسل إليها وصحن بها فترأت لهم فأخبرنها بقصتهم وسألنها أن تطير معهن إلى محاربة وكيل البحر فأجبتهن إلى ذلك فلما علم وكيل البحر أن العنقاء قصدته في جماعة الطير خاف من ملك لا طاقته له به فرد في راحة الطيّفوا وصالحة فرجعت العنقاء عن وإنما حدثتك بهذا الحديث. لتعلم أن القتال مع الأسد لا أراه لك رأيا قل شدربة في معدب مقاتل الأسد ولا مرفد له العداوة سرا ولا حلالية ولا متغير له عما كنت عليه حتى يبدو ولي منه ما أتخوف فأغالب فكره دمت قوله وعلم أن الأسد إن لم ير من الثور العلامات التي كان ذكرها له اتهمه وأتاء به فقال ذنة لشتربة اذهب الى الاسد فستعرف حين ينظر اليك ما يريد منك قال شتربة وكيف احرف ذلك قال ذنة سترى الاسد حين تدخل مقعيا على ذنبه رافعا صبره اليك ما تنبطره نحوك قد فر اذني وفغرتاه واستوى للوزة قال شتربة اذ رأيت هذه العلامات من الاسد عرفت صدقك في قولك ثم إن دينة لما صرر من تحميل الأسد على الثور والثور على الأسد توجه إلى كليلة فلما شقيا قال كليلة إلى من دفع عملك الذي كنت فيه؟ قال دينة قريب من الفراغ على ما أحب وتحب ثم إن كليلة ودينة انطلق جميعا ليحضر قتال الأسد والثور وينظر ما يجري بينهما ويعين ما يقول إليه أمرهما وجاء شطربته فدخل على الأسد فرأه مقعيا كما وصفه له دمه فقال ما صاحب السلطان إلا كصاحب الحية التي في صدر لا يدري متى تأييده ثمين الأسد نظر إلى الثور فرأى الدلالات التي ذكرها له دمه فلم يشك أنه جاء لقتاله فواسبه ونشأ بينهما الحرب واشتد قتال الثور والأسد وقال وسالت بينهما الدمه فلما رأى كليلة أن الأسد قد بلغ منه ما بلغ قال لذنه دم السلطان بأصحابه والبحر بأمواجه ومع عظتي وتأديب إياك كما قال الرجل للطائر لا تلتمس تقويم ما لا يتقيم ولا تعالج تأديب ما لا يتهدد قال ذنه وكيف كان ذلك قال كليلة دعموا أن جماعة من القردة كانوا سكانا في جبله فالهمتوا في ليلة باردة ذات رياح وأمطار نارا فلن يردوا فرأوا يراعة تطير كأنها شرارة نار فضموها نارا وجمعوا حطبا كثيرا فألقوه عليها وجعلوا ينفقون طمعا في أن يوقدوا نارا يضطرون بها من البرد وكان قريبا منهم طائر على شجرة يوضعون إليه وأوضعوا إليهم وقد رأى ما صنعوا على يناديهم ويقول لا تتعبوا فإن الذي رعيتموه ليس بنار فلما ظن عليه ذلك عدم على القرب منهم لينهاهم عما هم فيه فمر فيه رجل فعرف ما عزم عليه فقال له لا تلتم التقويم ما لا يتقيم فإن الحجر المانع الذي لا ينقفع لا تجرب عليه السيوف والعجو الذي لا ينحمي لا تعمل منه القول فلا تتعب فأمر الطائر أن يبيع وتقدم إلى الكردة ليعرفهم أن اليراعة ليست دينار فتناوله بعض الكردة فطلب به الأرض فماه فهذا المثل كما في ذلك اليوم ثم قد غلب عليك الخب والفجور وهما خلته سوء والخب شرهما عاقبة ولثدا مثلا قال وما ذلك المثل قال كليلة زعم أن خبا والخب بالكثر الخداع ومغسلا اشترك في تجارة وسافرة فبيننا هما في الطريق تخلث المغسل لبعض حاجة فوجدت كيسا في فيه ألف دينار فأخذه فأحث به الخب فرجع إلى بلديهما حتى إذا دنوا من المدينة قعد لاقتسام المال فقال المغسل خذ نصفه وأعطني نصفه وكان الخب قد قرر في نفسه أن يذهب بالألف جميعا فقالنا بل نقتسم فإن الشركة والمفاوضة أقرب إلى الصفاء والمخاوضة ولكن أخذ نفقة وتأخذ مثلها ونجسم الباقي في أصل هذه الشجرة فهو مكان حريض فإذا احتجنا جئنا أنا وأنت فنأخذ حاجتنا منه ولا يعلم بموضعنا أحد فأخذ منه يسيرا ودفن الباقي في أصل دوحة ودخل البلد ثمين الخب خالف المغفل إلى الدنانير فأخذها وسوى الأرض كما كان وجاء المغفل بعد ذلك بأشهر فقال للخب قد احتجت إلى نفقة فانطلق بنا نأخذ حاجتنا فقام الخب معه وذهب إلى المكان فحفر فلم يجد شيئا فأقبل الخب على وجهه يلطنه ويقول لا تقتر بصحبة صاحب حلقتني إلى الدنامير فأخذها فجعل المغفل يحلف ويلعن آخذها ولا يداد الخب إلا شدة في وقال ما أخذها غيرك وهل شعر بها أحد سواك ثم طل ذلك بينهما فترافع إلى القاضي فاقتص القاضي قصتهما فتاع الخب أن المغفل أخذه وجحد المغفل فقال للخب أنك على دعواك بينا قال نعم الشجرة التي كانت الدنامير عندها تشهد لي أن المغفل أخذها وكان الخب قد أمر أباه أن يذهب فيتوارى في, في الشجرة بحيث إذا سئلت أجاب فذهب أب الخب فدخل جوف الشجرة ثم إنه لما سمع ذلك من الخب أكبر وانطلق الضوء أصحابه والخب والمغفل معه حتى واف الشجرة فسألها عن الخبر فقال الشيخ من جوفيها نعم المغفل أكذاها فلما سمع القضي ذلك اشتدت عدبه فدعا بحقب وأمر أن تحرق الشجرة فأضرمت حولها النيران فاستباث أب الخب عند ذلك فأخرج وقد أشرط على الهلاك فسأله القاضي عن القصة فأخبره بالخبر فأوقع بالخب ضربا وبأبيه صفعا وركبه مشهورا وغرم الخب التنامير فأخذها وأعطى على المغسل وإنما ضربت لك هذا المثل لتعلم أن الخب والخديع ربما كان صاحبهما والمغبون وإنك يا دنة جامع بالخب والخديعة والفضور وإني أخشى عليك ثمرة عملك ادعى انك لست بناد من العقوبة لانك ذو لونين ولسانين وانما عذوبة ماء العنهار ما لم تبلغ الى البحار وصبح اهل البيت ما لم يكن فيهم المفتد وانه لا شيء اشبه بك من الحية ذات اللسانين التي فيها السم فانه قد يجري من لسانك كثمها واني لم ازل ذلك السم من لسانك خائفا ولما يحل بك متوقعا والمثل بين الأخوان والأصحاب كالحياة التي يربيها الرجل ويرفعها ويمسحها ويكرمها ثم لا يكون له منها غير النفع وقد يقال إن ذم العقل وذل الكرم والسلف إليهما وإيات مفارقتهما وأصحاب الصاحب إذا كان عاقلا كريما أو عاقلا غير كريما أو كريما غير عاقل فالعقل الكريم كامل والعاقل غير الكريم افض وإنسان غير محمود الخليق واخذر من سوء أخلاقه وانتفى بعقله والكريم غير العاقل إلزمه ولا تدع مواصلة وإن كنت لا تحمد عقله وانتفع بكرمه وانفع بعقله والفرار كل الفرار من اللئين الأحمر وإني بالفرار منك لدذير وكيش أرتو إخوانك عندك كرما وودا وقد طمعت بالملكك الذي أكرمك وشرفك ما طمعت وإن مثلك مثل التاجر الذي قال إن عربا تأكل جرزانها مئة من الحديدة ليس بمستنكر على بذاتها أن تختطف الأفيلة والمن رطلا أما بذاتها فهي جمع بادي وهو معروف والأفيلة جمع فيه قال لنا وكيف كان ذلك قال كلمة دعه أنه كان بأرض كذا تاجر فأراد الخروج إلى بعض الوجوه لاتغاء الرزق عنده مئة من الحديدة فأودعها رجلا من إخوانه وذهب في وجه ثم قدم بعد ذلك بمدة فجاه والتمث الحديد فقال له إنه قد أكلته الجرذان فقال قتلت أنه لا شيء أقطع منها النابئة للحديد فالسلح الرجل بتصديقه على ما قال والدعى ثم التاجر خرج فلقي ابنا للردل فأخذه وذهب به إلى منزله فرجع رجع إليه الردل من الرجل وقال له هل عندك علم بابني؟ فقال له التاجر إني لما خرجت من عندك الآن رأيت بازيا كبيرا قد اختطف صبيا عنده ابنك فرطم الرجل وقته وقال يا قوم هل سمعتم أو رأيتم أن البذات تغططف الصبيان؟ فقال الرجل نعم وإن عربا تأكل جرزانها مئة من حديدا ليس بعدب أن تغططف بذاتها الفيلة قال له الرجل أكلت حديدا وهذا ثمن فارجد علي ابني وإن رجلت لك هذا المثل لتعلم أنك إذا غادرت بصاحبك لا شك بمن سواه أغضر وأنه إذا طاحد أحد صاحبا وغدر بمن سواه فقد علم صاحبه أنه ليس عنده للمودة موضع فلا شيء أضيع من مودة تمنح من لا وفاء له وحذاء يصنع عند من لا شكر له والحباء بالكسر العطاء وأدب يحمل إلى من لا يتأدأ به ولا يسمع وسر يستودع عند من لا يحفظ فإن صحبة الأحيار تورث الخير وصحبة الأشار تورث الشر تريح إذا مرت بالطيب حمل الطيبة وإذا مرت بالنت حملت ثنا وقد قال وثقل كلامي عليك فإذا كليلة من كلامه إلى هذا المكان وقد فرغ الأسد من الثور فرغ من أي قتله ثم فكر في قتله بعد أن قتله وذهب عنه الغضب وقال لقد فتعاني شتربة بنفسه وقد كان ذا عقل ورأي وخلق كريم، ولا أدري نعله كان بريئا أو مكتوبا عليه فحزن وندم على ما كان منه وتبين ذلك في وجه وبصر به دنة فترك متاورة كليمة يرحم من يخاف وإن الرجل الحازم ربما أضغط الرجل والكره ثم قربه وأدنى لما يعلم عنده من الغناء والكفاء فعل الرجل المتكاري على الدواء الشنيع رجاء من ساعته ربما أحض الرجل وعز عليه فأقطاه أهلته مخافة ضرره الذي تنبغه الحية في إصبعه ويقطعها ويتضرأ منها مخافة أن يسري سمها إلى بدمه فردنا الأسر بقول دمنه ثم علم بعد ذلك بكذبه وغدره وفضوره فقتله شر قتله القسم الثاني باب الفحص عن أمر دمنه قلدت سليم الملك لبيتبى الفيلسوف قد حدثني عن الرواش الماهري بالمحان والمحال بالكثر الكيد والمكر كيف يسجد بالنميمة المودة الثابتة بين المدحبين فحدثني إن رأيت بما كان من حال دمنا وإلى مآل مآله بعد قتل شطربة وما كان من معابيره عند الأسد وأصحابه حين رادع الأسد رأيه في الثور وأدخل النميمة على ذمته وما كانت حداته الذي قال الفيلةوف إن وجد في خريف ذمنا أن الأسد حين قتل شطربة وندم على قتله وذكر قديم ضحبة ودثيم خدمته وإنه كان أكرم أصحابه عليه وأخصهم منزلة لدي وأقربهم وأدناهم لي كان الوفر به المشهورة دون خواص وكان من أخص أصحابه عنده بعد الثور النمر فتفق أنه أنسى النمر ذات ليلة عند الأسد فخرج من عنده جوف الليل يريد منزله فاجتز على منزل كميلة وذمة فلما ذهى إلى الباب سمع كليلة يعاتب دين على ما كان منه وللومه في النميمة والتعمالها مع الكذب والبهتان في حق الخاصة وعرف النمر عسيان دين وترك القبول له فوقف يسمع ما يجري بينهما فكان فيما قال كليلة لدين وقد كبت مرتبا صعبا ودخلت مدخلا ضيقا وجليت على نفسك جناية موبقة وعاقبتها وخيمة سوف يكون مطرعك شديدا إذا انكشف للأسى أمرك وطلع عليه وعرف غدرك ومحالك وضطيت لا ماطر لك فيجتمع عليك الهوان والقتل ما خفد شرك وحضر من غوائيك ألتت بنتخلك بعد اليوم خنيلا ولا مفشن أكثرا في أن العلماء قد قالوا تباعد عننا رغبة لك فيه وأنا جديد بمباعدتك والتماس الخواصلي مما وقع في نفس الأسد من هذا الأمر فلما سمع النبع هذا من كلامهما قفل راجعا فدخل على أم الأسد فأخذ عليه الأعوذ والمواثيق أنها لا تفشي ما يسر إليها فعائدته على ذلك فأخبرها بما سمع من كلام لي له فلما أطبحت دخلت على الأسد فوجدته كئيدا حديدا مهموما لما ورد عليه من قتل شطربة فقالت له ما هذا الحم الذي قد أخذ منك وغلب عليه قال يحزنني قتل شطربة إذا تذكرت صحبته وهو واضبته معي وما كنت أسمع من نصيحته وأسكن إليه من مشاورته وأقبل من منصحته قالت أم الأسد إن أشد ما شهد مرؤن على نفسي وهذا الخطأ عظيم كيف أقدمت على قتل الثور بلا علم ولا يقين ولولا ما قالت العلماء من إذاعة الأسرار وما فيها من الإثم والشنار فذكرت لك وأخبرتك بما علم؟ قال الأسد إن أقول العلماء لها وجوه كثيرة ومعاني مختلفة وإني لأعلم الصواب ما تقولين فإن كان عندك رأي فلا تطويدي عني وإن كان قد أثر إليك أحد سرا فأخبريني به وأطلئيني عليه وعلى جملة الأمر فأخبرته بجميع ما ألقاه إليها النمر من غير أن تخبره بإسمه وقالت إني لم أجهل قول العلماء في تعظيم العقوبة وتشديدها وما يدخل على الرجل من العار في إذاعة الأسرار ولكني أحدثت أن أخبرك بما فيه لك وإن وصل خطأه وضرره إلى العامة فإصرارهم على خيانة الملك مما لا يدفع الشر عنهم وبه تحتج السفهاء ويدخلون الشبهة على أعمالهم القبيحة وأشد معارهم إقدامهم على ذي فلما قصت أم الأسد هذا الكلام استدعى الأسد أصحابه ودند فأدخلوا عليه فلما وقف دنة بين يدي الأسد ورأى ما هو عليه من الفذن والكآبة التفت إلى بعض الحاضرين فقال ما الذي حال ومن الذي أحزن الملك فالتفت أم الأسد إليه وقالت له قد أحزن الملك بقاؤك ولو ترفت عين ولم يدعك بعد اليوم حيا قال دمنا ما ترك الأول من آخر شيئا لأنه يقال أشد الناس في توقف الشر يصيبه الشر قبل المتسلم له فلا يكون أن الملك وخاصته وجنوده المثل السوق وقد علمت أنه قد من صاحب الأشهار وهو يعلم علمه كان من منه ولذلك انقطعت المستاكب أنفسها عن الخلق واقتارت الوحدة على المخارطة وحب العمل لله على حب الدنيا وأهلها ومن يجدي الخير خيرا وبالإحتان إحتانا إلا الله ومن طلب الجزاء على الخير من الناس كان حقيقا أن يحظى بالحرمان إذ يخطئ الصواب في خروج العمل لغير الله وطلب الجزاء من الناس وإما حقما ما رغبت فيه رعية الملك ومحاسن الأخلاق ومواقع الثواب وجثيل السياس وقد قالت العلماء من صدق ما ينبغي أن يكذب وكذب ما ينبغي أن يصدق أصابه ما أصاب المرأة التي بذلت نفسها لعبتها حتى فضحها بالتلبس عليها قال: وكيف كان ذلك؟ قالت إنه ذهم أنه كان في بعض المدن تاجر وكانت له امرأة ذات حسن وجمال، وكان إلى دنب التاجر رجل مصور ناجر وكان هو لامرأة التاجر خليلا فقالته يوما إن استطعت عن تحتال بشيلة أعلم بها مجيئك من غدر نداء ولا إيماء ولا ما يغتاب به من فعلك وفعلي قال المصور عندي من الحيلة ما سألتي مما يسرك ويقر عينك ان عندي ملاءة فيها من تهاويل الصور وتماثيل الصمع فاني ألبسها حينما جيهي اليك واتراء فيها ثم عند المصور لبس الملاءة وتراء للمرأة فعلمت كان فخرجت اليك وفرحت به وتهيأت له فضصر بها في تلك الحالة عبد للمرأة فعجب من ذلك وتحير وكان هذا العبد لأمة المصور خليلا فطلب الملاءة منها وسألها ذلك وقال أريد أن أريها للصديق لي ولي واستردت فعطته أمة المصور الملاءة فلبسها العبد وأتى سيدته على نخو ما كان يأتي المصور فلما رأته لم تشك في نجيه ولم ترتبه أنه خليلها فأتت إليه وبذلت له نفسه ثم رجع إلى أمة المصور فدفعها إليها فوضعتها موضعها وكان المصور عن بيته غائبا فلما جن الليل عاد إلى منزله فلبس الملاءة على عادته وترى للمرأة فلما شاهدت ذلك وثبت إلي وقالت لقد أسرعت الكرة ألم تكن عندي فماذا العود فلما سمع مصور كلامها رجع إلى منزله فدع جاريته فأوعدها بالقتل أو تخبره بالحقيقة فأخبرته بالقصة فأخذ الملاءة فأحرقها وإذا مضرت لك هذا المثل إرادة أن لا يعجل الملك في أمر بشبه ولست أقول هذا كراعة للموت فإنه وإن كان كريها فلا منجى منه وكل حي هالك ولو كان لي مئة نفس وأعلم أن هو الملك في إكلافهن فبت له بذلك نفسا فقال بعض الجن لم ينفق بهذا لحبه الملك ولكن لخلاص نفسه والتماس العذر لها فقال له دنه وأل علي في التماس العذر لنفسي عنب وأل أحد أقرب إلى الإنسان من نفسك؟ وإذا لم يلتمس لها العذر فمن يلتمسه؟ لقد ظهر منك ما لم تكن تملك كتمانه من الحسد والضغضاء ولقد عرف من سمع منك أنك لا تشب لأحد خيرا وأنك عدو نفسك فمن سواها بالأولى فمثلك لا يفرق أن يكون مع البهائن فضلا أن يكون مع الملك وأن يكون ندادا فلما أجابه الزنة بذلك خرج مكتئبا خدينا مكتحيا فقالت أم الأسد لذنة لقد عجبت منك أيها المحتال في قلة حيائك وكثرة قحتك وسرعة جوابك لمن كلمت قال ذنة لأنك تنظرين إلي بعين واحدة وتسمعين بأذن واحدة مع أن شقا قد زوت عني كل شيء حتى لقد سعوا إلى الملك بالنميمة عليه والجد بالفتح الحمر واني ارى كل شيء قد تنكر حتى صار الناس لا ينبقون بالحق وصار من الملك لاستخفافهم به وطول كرامته اياهم وما قم فيه من العيش والنعمة لا يدون في اي وقت ينبغي لهم الكلام ولا متى يجب عليهم السكوت قالت لا تنرون الى هذا الشقيق مع عظم ذنبه كيف يجعل نفته بريئا كمن لا ذنب له قال دنه إن, إن الذين يعملون غير أعمالهم ليسوا على شيء الذي يضع الرماد موضعا ينتظي أن يضع فيه الرمل ويستعمل فيه السردين أي الزبل والضيف الذي يقول أنا رب البي والذي ينفع بين الدماعة بما لا يسأل عنه وإنما الشقي من لا يعرف الأمور ولا أحوال الناس ولا يقدر على دفع الشر عن نفسه ولا يقتطيع ذلك قالت أم الأسد أكظم أيها الغادر المختال بقولك هذا أنك تخدع الملك ولا يسجر قال إنه الغادر هو الذي لا يأمن عدوه مكر وإذا تمكن من عدوه قتله على غير ذنب قالت أم الأسد أيها الغادر الكذوب أترون أنك نازل من عقبة كذبك وأن محالك هذا ينفعك مع عظم جهمك قال الكذوب هو الذي يقول ما لم يكن ويأتي بما لم يقل ولم يفعل وكلام حق مبين قالت أم الأسد ألعلماء منكم من قضى حاجته فيه ثم نهضت ولا أنت تعذب في الدنيا بجرمك خير من أنت تعذب في الآخرة بجهنم مع الاسم قال كليلة قد كلامك ولكن ذنبك عظيم وعقاب الأسد شديد أليم وكان بقربهنا في السجن فاد معتقل يسمع كلامهما ولا يريانه فعرف معاتبة كليلة لدنه على سوء فعله وما كان منه وأنا دمنا مضطر لسوء عمله وعظيم ذنبه فحفظ المحاورة بينهما وكتمها ليشهد بها إن سوء لعنه سبعين كليلة انصرف إلى منزله ودخلت أم الأسد فينا أصبحت على الأسد فقالت له يا سيد الوحوش حوشيت أن تنسى ما قلت بالأمر وإنك أمرت به لوقته وأرضيت به رب العباد وقد قالت العلماء لا ينبغي للإمسان أن يتولى في الجد للتقوى بل لا ينبغي أن يدافع عن ذنب الأثين فلما سمع الأسد كلام أمه أمر أن يحضر النمر وهو صاحب القضاء فلما حضر قال له وللدواس العادل اجلس في موضع الحكم ونادي في الجند صغيرهم وكبيرهم أن يحضروا وينظروا في حالهم ويبحثوا عن شأنه ويفحط عن ذنبه ويثبت قوله وعذره في كتب القضاء وارفع إلي ذلك يوما فيوما والجواس من أثناء الأسد وهو من جاسة إذا تردد خلالته التور فلما سمع ذلك والجواس العادل وكان هذا الجواس عم الأسد قال سمعا وطاعة لما أمر الملك وخرج من عنده فعمل بمقتضى ما أمره ماذا حتى إذا مضى من اليوم الذي جلسوا فيه ثلاث ساعات أمر القاضي أن يؤتى بدمنه فأتي به فأتف بين يديه والجماعة حضور فلما اتقر به المكان نادى سيد الجمع بأعلى صوته أيها الجمع إنكم علمتم أن السيد السباع لم يزل منذ قتل شطربة خاسر النفس كثير الهم والحزن يرى أنه قد قتل شتربة بغير ذنب وأنه أخذه بكذب دمنة ونميمة وهذا القاضي قد أمر أن يجلس مجلس القضاء ويبحث عن شأن دمنة فمن علم منكم شيئا في أمر الدمنة من خير أو شر فليقول ذلك وليتكلم به على رؤوس الجمع والأشهاد ليكون القضاء في أمره بحسب ذلك فإذا استوجب القتل فالتثبت في أمره أولى والعجلة من الهوى ومتابعة الأصحاب على الباطل ذو كبير فعندها قال قابي أيها الجمع اسمعوا قول سيدكم ولا تكتموا ما عرفتم من أمره واحذروا في الستر عليه ثلاث خصا أما إحدى هل ويا أفضل فلا تذبروا فعله ولا تعدوه يسيرا فمن أعظم الخطايا قتل البريء الذي لا ذنب له بالكذب والنميمة ومن علم من أمر هذا الكذاب الذي اتهم البريء بالكذبه ونميمته شيئا فذكر عليه فهو شريكه في الإثم والعقوبة والثانية لذا اعترف المذنب بذنبه كان أسلم له والأحراب الملك وجنده أن يعفو عنه ويطفحوا والثالثة ترك مراعاة أهل الذنب والفدور وقد أسباب صلافهم وموادتهم عن الخاصة والعم فمن علم من هذا المحتالي شيئا فليتكلم به على رؤوس الأشهاد ممن خضر ليكون ذلك حجة عليه وقد قيل إنه من كتم شهادة ميت ألتم بلجان من نار يوم القيامة فليقول كل واحد منكم ما علم لما ذلك الدمر كلامه أمسكوا عن القول فقال بنا منذكتكم تكلهوا بما علمتم واعلموا الكل لكل كلمة جوابا وقد قالت العلماء من يشهد بما لم يرى ويقول ما لا يعلم أصابه ما أصاب الطبيب الذي قال لما لا يعلمه إني أعلم قلت الجماعة وكيف كان ذلك قال إن إنه لعن أنه في بعض المدن طبيب له رفق وعلم وكان ذا فتنة فيما يجري على يديه من المعالجات، فكبر ذلك الطبيب وضاعف بصره، وكان لبلد المدينة ابنة قد زوجها لابن أخيه، فعرض لها ما يعرض للحوامل من الأوجاع.